نرى بعض الطائفين حول البيت الحرام يمسكون بأيديهم كتبا فيها أدعية يرددونها فهل يجب على الطائف أن يدعو ربه بأدعية مخصوصة؟ معلوم أن الطواف كالصلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام فليكن كلامنا خيرا وخير الكلام في العبادة هو ذكر الله سبحانه والدعاء وخير ذلك فراءة القرآن أو الاقتباس منه روى أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفى والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل وإذا كان للإنسان أن يذكر ويدعو بما يراه أو يرى فيه حاجة له فإن أحسنه ما كان مأثورا في القرآن والسنة ومما ورد في ذلك أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رواه أحمد وأبو داود وابن حبان عن عبد الله بن السائد ثانيا من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله موحيت عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات رواه ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا وان كان سنده ضعيفا لكن الضعيف يقبل في فضائل الاعمال ثالثا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي وعلى كل غائبة لي بخير اجعل لي عوضا حاضرا عما فاتني رواه ابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن عباس رابعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق رواه البزار عن أبي هريرة خامسا كان يقول في ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك روى الشافعي بعضا منه كما روى البيهقي والطبراني بعضا منه وروي ذلك عن عمر عند استلامه الحجر والخلاصة أن الدعاء جائز بأي صيغة تكون ولكن الأفضل هو المأثور الذي ذكرنا بعضا منه والله أعلم